قال وإن حاضت المرأة بمنا قبل أن تفيضك فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم هذه القضية تداركا لمفات طيب تعالى يا مالك أنت تقول إن حاضت بمنا قبل الإفادة جلست ماذا نفعل مع كريها يعني الجمال الذي اكترته للاجره ليحججها قال يحبس معها يحبس معها إلى متى قال أكثر ما يحبس الدم النساء غاية ما يحبس الدم النساء أكثره إيش ست أو سبعة أيام فنقول للجمال انتظر حتى تكمل إيش عادة أغلب النساء إذا زالت حيضته عن ذلك هل هو مجبر أن ينتظر؟ لا وإذا انتظر هل بأجر جديدة؟ لا بعض المايك يقول هل تساعده بحلف دابته؟ يعني البنزيم ليملي ولا ما تعطلوش وهل تنتظر القافلة معها يقول لا لأن كريها مرتبط معها بعقد إجارة ركبت معه من بلدها ليأتي بها مكة ويعود بها فعقد إجارة يلزمهما أما الرفقة فهم محسنون الرفقة ليس بينها وبينهم عقد يلزمهم البقاء معها ولذا قد يكون عليهم مضرة فكريها ينتظر ولكن إذا كان هناك خوف على الكري نفسه وعليها هي إذا ذهبت القافلة وبقي الكري وحده هل يستطيع أن يمشي في الصحراء ببعيره؟ هل يستطيع أن يمشي آمن على نفسه؟ وهي هل تأمن وهي امرأة في وسط الطريق في الفلا كل ذلك يترتب على انتظار الكري يقولون ان كان الطريق آمنا انتظر ان كان مخوفا لا ينتظر لأن الطريق الآمن يستطيع أن يمشي وحده بأمان وهي لا خوف عليها إن كان مخوفا ليس ملزما بذلك والقضية مشكلة كما ترون ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين إلى ما فيه الخير